قَالَ قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعني سبيل الذين لا يعلمون قال قد أجيبت دعوتكما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 إذا أدركه الغرق قال آمن حتى إذا أدركه الغرق قال آمن قال, قال آمنت أنّه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين قد عصيت قبل وكنت من المفسدين الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك بجسدك لتكون لمن خلفك ايه فاليوم ننجيك بجسدك لتكون مَن خُلِقَ كَأَيٍّ وَإِنَّكَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَإِنَّكَ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ مُقَامًا وَأَنزَلْنَا إِلَيْهِمُ الْكِتَابَ وَالْهُدَى وَالدِّينِ الَّذِي أَنزَلْنَا فَمِنْهَاجِ اللَّهِ الْقَيِّمِ ۚ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 لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا 119. ولا تكون من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين 110. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون 111. إن الذين حقت عليهم اتْرَاهُمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا